ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه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 يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَنِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةً وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَةً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 كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ووجوه يوم إذ الناظرة ربها ناظرة ووجوه يوم إذ ف الص تَظُُّ أَ بِهَا فَاقِرَ كَلَّ إِذَا بَلَوتِ التَّراق وَقِيلَ مَنْ مَنْ والفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى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 Ayahsabu al-insan an yutrak suda Alam yakun utufatan min maniyunna Thum kan alakatan fakhalak fesuwa فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى